ظاهرة العولمة انشغل العالم في العقد الأخير من القرن العشرين الماضي بظاهرة العولمة كانت هذه الظاهرة موضع اهتمام وقلق للعديد من الأكاديميين والسياسيين ورجال الأعمال والمثقفين كما فرضت تحديات من نوع جديد على الأفراد والشعوب والحكومات تصعب مواجهتها أو التكهن بحدوثها فمثلا أحدثت عولمة التجارة المتمثلة بإزالة الحدود الجمركية والقيود الإدارية أمام حركة عوامل الإنتاج والمعلومات فوضاً كبيرة في الاقتصاد العالمي وأدت تقنيات الاتصالات الفضائية إلى جانب الإعلام والإنترنت دوراً ثورياً في تغيير وعي البشر وفكرتهم عن العالم والإحساس بالزمان والمكان وأحدثت أيضا شعورا نفسيا مشتركا عن وحدة ترابط العالم إذ جعلهم يشعرون كأنهم يعيشون في قرية كونية صغيرة لقد غدت العلومات غير محببة للنفس في الخطاب الثقافي، وبالرغم من أن هذه الكلمة لم تدخل حيز التداول الفكري إلا في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، فإنها أصبحت كلمة على كل لسان. في دلالة واضحة على قوة شيوعها وانتشارها السريع بل المؤثرة في مجالات الحياة عامة